سَوْفَ يُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه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 إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواه النار بما كانوا يكسبون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 Dhawaهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله ل لل... الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في قضيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه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 ما جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لناظر كيف تعملون؟ وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ لِقَائِلَ نَثْبِ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِنَا إِنْ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 سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلكوا ولولا كلمة معا سبقت من ربك لقضي بينهم في ما فيه يختلفون ويقولون لولا أُنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فاتقوا إني معكم من المتوكلين وإذا أذق الناس رحمة من بعد ضرا أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل لله أسر مكر Innahu tulna yaksubun ma temtul. Huwa al-ladzillusiir fil al wal-bahr. إذا كنت في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح العاصف جاءتها ريح العاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن وأنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أنْ جَاءُوهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء ف لَقَمِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ ظِلْفَهَا وَالزَّيْنَةُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّ mereka berkuasa atasnya, dan orang-orang di dalamnya berpikir, "Mereka berkuasa atasnya." Kami memerintahkan mereka untuk mempergunakan dia pada malam atau siang hari, dan Kami menjadikannya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 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة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 وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَزْقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ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 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا وأنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ القلق ثم يعيده قل الله يبدأ القلق ما يعيده فأن تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إِلَى الْحَقَّ أَحَقُّ أَيُّ السَّبَعَةَ من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحقون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يضني من الحق شيئا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 Wain kafu kafu li amal walakum amaluk, atum bariun mma amal wa ana bariun mma taamalul, wminhum min yastmigun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 لا شيء ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يعرفون بينهم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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا قل بهل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم معجدين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصة وهم لا يظلمون Ala إن لله ما في السماوات والأرض Ala إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس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 قل أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلَكُمْ مِنْهُ حَرَمًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ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 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه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 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرطون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يسلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم من ذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكرمون. وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَمْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَ الضَّالُّ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ مَا لَكُمْ مَلَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً umma la yakun amrukum alaykum gummatan maqdu ila ya wala tudrun fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajr in ajriya illa allah wa umiltu an akuna فكذبوه فنجيناه ومن معهم في الفلك وجعلناهم قلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجدتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَيُّكُمَا أَنْتُم مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ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 قومه على خوف من فرعون ملئهم أن يفنهم وإن فرعون العالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمَتُم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 قَالَ لَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُم فَاِسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ وَذْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وعدوا Hatta, jika adarkahul Guruf, Qalaman tu anhu la ilahe illa aladzi amatdhih benu Israela ana min al-Muslimin. فَأَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نَجْدِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ قَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب القذي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الحزي في الحياة الدنيا ومستعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 وماتون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين